یلاتر عاش یوبنا وداع بین الخيال هم خمنت وداع قبل خيمة خمت قابلين ما ظني العشرة تهون الله لا ينطل يقوم الخيمة ما عدها عيون الفجار يعيون الحجار ساحب الكون فيكون كانت الخيمة شو كل تضارس الطفو تسمعي احساسي الأروق ردتي يعني هالسلام بيلتي العاشي الظلام ودعي, ودعي البيان الخيار فما خيمت وادعك قبل تغديعي الإمام خيمتي الأكبر علي السميع منها تب يا للخيام به ريح حد انبي يا بالقران انفرى يوسف فيهم شمت ردى بيني النبي واعتلى من قلبكاء والخيام كلها تقول طلعت واري الرسول يا محمد نادير كل ذبح والله حرام لا تالعاش <تصفيق> يومنا وداع بين الخيا لما خمت ولد قبل توديع الايمان لما القاسم فجر توظمن نغري العفاف والدا شعبي وحليم حنا وش مول عوزفاي غيمات ترس دمع زهرة حلو على الضلف ما تشري الوريق من تجيب ريح الجفاف دارت عليه الخبا ودع عق بدرى السماء تدور لو ضري الصبح ينكشف بدرى التمام ودعيني اشرب بلا ودعيني بين الخيال فما خيمت ودع عي قبل توديعي راح اسميها جليت خامة الحب والحنين خامة من دوني الخيام بها بس طفلة وجنين من غفة يم المهاج حلمة برأس الحسين ما حديع لها يفوت بس يمر بها يا رقي لوهته بالسمي يموت الحمار بلدي العشير بلا ودعي بين الخيار خيمة خيمة وادعي قبرت وديعي الإمار <تصفيق> خيمة صامت الوفا فطرة اسم الكفيك ما غفوا عليها على احرسك يا ام العلي انت خمم تخجل نهار انت عرقك بوفي ولخين وقفتك طال الخيان صارت هيئه سبيل صاحت زيناب تعاي وفاضة على الدين يا من تهتز شراب حاشع ذلة دنا ميادة العشير وسطت بين الخيام تدري باكر ما يعود مثل يا حبيبي وهلا التمت خيام الورود اي كل من عمل صار ان وضع السجود فيام حاسه بتضياع ركعاتي وسجدات وداع باجر ناري السبي تودعو داعي الختام ودعي بين الخيال هم الخيمه النشوة توزيع عباس الخزاعي وسيد حاكم الغالبي للشاعر الخادم حيدر هاجر